ت و ت م ث ي ل ي ة م س ل س ل ة من اقتباس انور عبدالله واخراج كامل يوسف الحلقة العشرون ما انتش ف ا ك ر ة الكلام اللي كان في الجواب ده فاكره طبعا لكن لكن انا كنت عايزاك تقليه بنفسك طب ايه اللي كان في الجواب قوليلي كان مكتوب فيه <تصفيق> كاميليا ابراهيم انت انت رجعت ايوه كاميليا انا كنت جاي لنا وماما عشان نشوفك رجعت ولا لسه لا كاميليا انت نزلت انت و م ا م ا علشان ح ا ج ة ث ا ن ي ه ايوه يا بني الحقيقه ة زي اللي ما قلت انت. وعلى ما المكتب انت اظن السبب قلت قط وعلى خلاك وتخش و الجواب ده ذي ا ابني ما ي ماما م انا ا حس ب ل و قلت ف وعارف ايه ل خلاها ي ع م م ل كده و ا م الامر ا كذلك ف ن ا مش حكب بحاجة ا سيد م ماما ع الجواب لمكتوف حشرخلك معناه ي العزيز إ ب ر ا ه ي م بيلفرماوي أ ع ل م ن ي جدا ما حدث لك من بعض ا ل أ و غ ا د وكنت أ ر ي د أ ن أ ذ ه ب إ ل ي ك بالمنزل لمقابلتك لولا خشيتي من أ ن تكتشف ا ل س ي د ة زوجتك أ و أ ي أ ح د بالمنزل السر الذي يربطني بك والذي تحرص على أ ن يبقى في طي الكتمان سر؟ ف ر ايه يا ابني استني دلوقتي ح ف ه م ي كل ح ا ج ة لذلك اثرت ان ابعث اليك بهذه ا ل ر س ا ل ة لاضع نفسي تحت امرك、مم. وابدي استعدادي ل ل ش ه ا د ة في ا ل ق ض ي ة فاذا ر أ ي ت في هذا م ص ل ح ة ستجدني في عنوان المعهود في اي وقت محروس عبد اللطيف مين محروس عبد اللطيف ده يا ابراهيم محروس د يا ستي راجل كان صديق للمرحوم والدي من زمان من ايام ا ل ط ف و ل ة وكان غني ومبسوط مم. وبعدين افتقر وبقى محتاج ل ل م س ا ع د ة وده من ضمن الناس اللي المرحوم والدي وصاني قبل ما يموت اني اواظب على دفع مرتب شهري لهم من غير ما حد يعرف والعرض اللي ب ي ع ر ف ه في الجواب ده مجرد اعتراف بالجميل ه ر تحت يا ستي كاميليا ه ر تحت بعد ما ا ك ب ر ت ي ن ي على كشف سر زي ده انا اسفة يا ابراهيم ما ك ا و ل لك ن ا ك ل ي ن و ا ل س ي ا ل ي ح ب ا م ي ن من ا م س ج د ي ن من م س ج ن من ا ل س ر د ه حيضل برضو ب ي ن من ا ل م س ج د ر ن من ا ل م س ي ن م المسجدين من ا ل م س ج ي ن من المسجدين من ا ل س ج د ي ن من ا ل م س ي ن ن المسجدين من المسجدين من ا ل م س ج ن من ا ل م س د ي ن من ا ل م س ي ن من ا ل م ي ن من ا ل م س ي ن من ا ل م س ج ي ن المسجدين من ا ي ز م ق و ل م س ج د من المسجدين من المسجدين من ا ل م س د ي ن م المسجدين م ل د ي ن ن ا ل م د ي ن من ا ل م س ج ي ا ل م ي ن ن ا ب م د ي ن ن ا ي ن ن ا ل م س ج ي ن من ا ل م ا م ا أ ش ك ر ك جدا هيه ا س ي د ف ر م ا و ي لقيتي جاوبت آ س ف يا أ س ت ا ذ ر ج د ي ملقتهمش قلبت قط المكتب و ر ق ة و ر ق ة مفيش أ ي أ ث ر لهم ليه أ ن ت مش ف ا ك ر ح ط ت ه م فين إ ز ا ي حفتكر دي ح ا ج ة بقالها تسع سنين مش معقول مش معقول مع فرماوي مركزك يوم يوم ربما أتمدنا فرماوي بعد بتبعتها على على عشان الأسف يا سيد فرماوي أنا شايف إن مركزك في القضية يوم يوم والجوابات اللي قلت إن خطبتك كان بتبعتها لك على فلسطين ربما كان اتفدنا الحال يا الظروف يا استريح في بيتك زهنك بقى رايق لجالسة قلت لك فلسطين لكن.. سيد بيسوق سيد في في دي طيب بيتك وروح إن إن زهنك خطبتك بقى ب ع ا خير يا استاذ مين اهلا أ ه ل ا سيد عباس فين الديب موجود معايا اعرف في الصف الثاني حضرت الشهود جاهزين مين ومين الست اياه اللي كان م ج و ز ه ا ب غ ز ة اللي اسمها اسمها استنى مندهلك ديب يا ديب يا ديب ديب اوجهه اه و ل للأستاذ اسم الستة نمر على بتاعة غزة、آه. اسمها قمر هي موجوده ايه في الصف الاخرى ومين كمان من الشهود حضرتوه الراجل البوار الصعيدي اللي كان ساكن م ع ه في ا و ض ة ف وسطه لما هرب من الخدمه عاله ه ي ب ق فين الست ة ا ل ت ا ن ي ة اللي كان م ت ز و ز ه ا اللي اسمها ن ه د ة اي دي اللي لسه معترماش عليها على كل حال كفاءة كده انا كمان م حضر شاهد تاني حيكون م ف ا ج ئ ة اعتمدنا عليك يا استاذ ن م ه على الله كله على الله انما حضرتك حتنال الشهود في اول ا ل ج ل س ة على طول لا لا لسه ا ل م ح ك م ة حتسمع شهود المدعي شهود المدعي ايه اه اتريني ش ا ه د مراته وحماته ق ع د ي ن معاه يلا يلا يلا يا ج م ا ع ة روحوا ع و د و ا في مصارحكم ع ش ن الجلسه اذا حتبدا المدعي موجود افندم و ن ا حاضر معه و المتهم موجود ي افندم و ن ا حاضر معه طيب يا استاذ رشدي اتفضل هات شهود ا ل ا س ب ا ت ا ل س ي د ة ع ز ي ز ة هانم عبد الوهاب ع ز ي ز ة هانم عبد الوهاب أ ف ن د م بقيه الشهود يتفضلوا بره انتي ع ز ي ز ة هانم عبد الوهاب ايه يا ف ن د م و لي والله العظيم اقول حق والله العظيم اقول الحق ولا أ قلش و غير الحق سنك كام س ن سنة تقربي للمدعي أ ي و ة أ ن ا حماس بصي للمدعي اللي قاعد قدامك ده حاضر تعرفي مين هو أ ي و ة ده ي ب أ ب ر ا ه ي م الفرماوي تعرفيه من امتي من ز م ن خالص من أ ي ا م ما كان زميل بنتي في ا ل ج ا م ع ة والمرحوم والده و جهجرنا خ طبعا ه ا ما له لاحظتيش تغيير اي ل ي ه بين وقت م كان ا خ في ما رجع من حرب طبعا فيه فرق ي فيه لكن لكن اعتقد ان الحرب كان لها اثر في التغيير ده ايه لاحظتيه الفرق اللي لاحظت انه شوية الحقيقي كبر عن من الجائز في رأيك إنه يكون شخص تاني يشبه لبراهيم شخص عمره الجائز ده أ ظ ن غير معقول عندك أ ق و ا ل ت ا ن ي ة لا يا ف ن د م ا ل أ س ت ا ذ رشدي عايز يوجه أ ي أ س ئ ل ة لا يا ف ن د م أ ن ا مكتفي بهذا و ا ل أ س ت ا ذ نمس ا ي و ة أ ن ا عاوز أ س ت ج ر ب ا ل ش ه د ة بعد إ ذ ن ا ل م ح ك م ة اتفضل حضرتك ما ش ك ت ي ش أ ب د ا في ح ق ي ق ة ش خ ص ي ة جوز بنتك طبعا لا إ ل ا لما اتنشر المقال في الجرنال و إ ذ ا أ ن ت ما ت ع ر ف ي ش على و ج ه ا ل ت أ ك ي د إ ذ ا كان هو إ ب ر ا ه ي م الفراماوي أ و ن ص ر ه بلعيني مش ممكن يكون واحد غير إ ب ر ا ه ي م مش معقول بنيت الاعتقاد ده على أ ي أ س ا س أ ن ا شاعره ان هو ه إ ب ر ا ه ي م كده <تصفيق> <تصفيق> ايه ب رايك في ان طوله والوشم اللي على ذراعه و ص ب ع ه المقطوع وشعره ا ل أ ش ي ب ولون عينين كلها م ت ب ق ى مع اوساط نصارب والعنين ي إزاي إيه زباله تسع ة ت ن ي ن م ت ز و ز بنتك انا مكتفي بهذا يا س ي د القبر طيب اتفضلي يا هادي م ن الشاهد اللي بعدها يا استاذ وجدي السيد حسن الفرماوي عم المدعي نادي على الشاهد السيد حسن الفرماوي أ ف ن د م سيادتك حسن الفرماوي ا ي و ة يا فندم قول والله العظيم, أقول والله العظيم اقول الحق ولا اقولش غير الحق ولا اقولش غير الحق سنك ك م س ن ة اربعه وستين س ن ة سيادتك بتشتغل ايه وكيل وزاره سابق بالمعاش ايه اللي تعرفه عن الشخص اللي قاعد ادامك ده ده ده ابن ا خ و ي ابراهيم الفرماوي <تصفيق> هل هو ابراهيم الفرماوي على سبيل اليقين ايوا يا فندم في أ س ئ ل ة يا ا س ي ا ذ ر و ي أ ي و ا يا فندم اتفضل سيادتك أ ر ي ت الكلام اللي ت ن ش ر عن ابن أ خ و ك في جاريه الخبر أ ي و ا يا فندم ايه رايك فيه كلام فارغ وقله أ د ب أ ر ج و الشاهد الا ي ل ج أ ل ل أ ل ف ا ظ اللابيه م ت أ س ف يا فندم سيادتك تعرف إ ي ه عن ابن أ خ و ك عباس الفرماوي أ ق د ر أ ت ك ل م ب ح ر ي ة طبعا في اعتقادي إ ن ع د ا ل ة ا ل م ح ك م ة ي ت ف ع صدرها للحقيقه ا ل م ج ر د ة ابن أ خ و ي ا عباس الفرماوي شخص موتور ل أ ن ه ضيع ثروته اللي أ ر د ت ه ا عن المرحوم والده واندار يدور على ث ر و ة عمه ش و ك ة بيه وكان المرحوم ش و ك ة بيه بيقصف عليه ويديله فلوس لكن لما توفي و ج ه ابنه ابراهيم ده من فلسطين وسلم ا ل أ م ل ا ك ه أ ط ع عنه ا ل إ ع ا ن ة ل ي ه أطع عنه ا لانه إ ع ة ل أ ن بياخد الفلوس ويضيعها على الهلف وفي ناس ك ث ي ر أ ح ق منه بيها واللي عرفوا عن إ ب ر ا ه ي م ابن ا خ و ي ة إ ن ه خير ومحسن ولا هواش بخير ولا سيره معوج زي عباس هل تظن أ ن هناك ع ل ا ق ة بين عباس الفرماوي ا وبين ج ر ي د ة الخبر أ ي و ة عباس واخد أ خ ت مرات واحد محرر في ج ر ي د ة الخبر اسمه شكري شكري نزيف طيب وتشكل يا سيد حسن ا ل ع ف في أ س ئ ل ة عايز توجهها للشاهد يا استاذ نمك أ ي و ة يا ا س ت م اتصدق سيادتك كنت عضو في حزب سياسي أ ي و ة طلعت على المعاش إ م ت ى س ن ة 1952 ي ع ن ي قبل ما توصل السن ا ل ق ا ن و ن ي ة ل ل إ ح ا ل ة على المعاش أ ي و ة إ ي ه السبب معرفش. ما اعرفش متعرفش ازاي أ ل م يكن السبب هو اكتشاف صفقات م ر ي ب ة في مشروع معين كنت سيادتك اللي أ ش ر ف ت على تمثيله أ ن ا ماكنش ا ليا ص ل ة إ ي ج ا ب ي ة بهذا المشروع وطلبت إ ج ر ا ء تحقيق ثم ي ه الصله ده ب ا ل ق ض ي ة دي صلته انك على هذا ا ل أ س ا س تبقى ش ه ا د ت ك ليست فوق مستوى ا ل ش ب ه ا من فضلك ياخذ مكانك انا فندم اكتفي بهذا طيب متشكرين يا حسن ت ف ض ر مين الشاهد اللي بعده أ س ت ا ذ رشدي ا ل س ي د ة كاميل يا حسني ز و ج ة السيد المدعي انده ا على ش ا ه د ا ل س ي د ة كاميل يا حسني أ ي و ه أ ف ن د م حضرتك ا ل س ي د ة كاميل يا حسني أ ي و ه قولي والله العظيم أ ق و ل الحق ولا ا ل ه ل أقول ع ظ ي م اقول ل ح ا أقول شغير الحق ولا أ ق و ل شغير الحق ع م ر ي كم س ن ة 34 سنة. انتي ز و ج ة المدعي الموجود في ا ل ج ل س ة ا ي و ة ع ر ي ض المقال المنشور في ج ر ي د ة الخبر ا ي و ة بصي للمدعي كويس حاضر هو ده ابراهيم الفرماوي فعلا و ه ك ذ س ن ت ه ي هذه ا ل ح ل ق ة من ت م ث ي ل ي ة ا ل ا ض ي ه الكبرى اقتباس انور عبدالله موعدنا معكم في ا ل ح ل ق ة ا ل ق ا د م ة في مثل هذا الموعد غدا ان شاء الله